وكذلك ما ارسلنا من قبلك في قر يس من نذير الا قال مطرفوها قال مطرفوائنا وجدنا ابانا على وَإِنَّ عَلَى أَثَالِهِمْ قُتَدُودٌ قَالَ أَوَلَوْ جَتُكُمْ بِأَهْدَامٍ مَا وَجَدْتُمْ عَلَيْهِ أَفَأَكُبُ قَالُوا إِنَّا بِمَا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 إلا الذي فطرني فإنه سيهدي وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون بل مت تعتب أولئي وآباءهم حتى جاءهم الحق ورسول مبين ولما جاءهم الحق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 يُرْبِ بِالرَّحْمَنِ لِبُيُوتِهِمْ سُقُفًا مِّن فِضَّةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ